الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله ve in tu budum taı hayrle kum ve in telledum En kulayrunur giille ve beşirillezin kefar birza bin elim مشركين ثم لم ينقص لكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتبوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحيي fáizan səlq al-ashhur al-ḥurun fátul al-mushrikin hıṣ wajt tmuhum vaxzumuḥsurohum waqūdulhum kullamarṣad fáintabu aqam al إن الله غفر رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا